ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بذا لهم ما كانوا نخون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون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 وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حببا مترابو ومن النخل من طلياق واندانية وجنات وجنات من أعمابي والزيتون وضُرهم ما نمشبها وغير متشابه.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 119. كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون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 وهو الذي أنشأ ذناتا معروشاتا وغير معروشات و النخل والزرع مختلفا أكله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 قُلْ لَأَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَعَمٍ يَطْعَمُهُ إلَّا أَيْكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا